ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نحص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى وَمَنْ يُطْنِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاءً وَهُمْ رُقُودًا وَنَقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصْدِ لو اطَّنَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَ منهم كمل لبسهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليوم فاليوم أيوا أزكى طعاماً فاليئكم برزق منه واليتلطف واليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم.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 وَلَتَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا لَّئِن يَشَأْ اللَّهُ وَلْكُن رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلِ الْعَسَى أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي عَسَى أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 وَأَتْلُ مَا أُوَحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مَنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشْقِ يُرِيدُونَ وَجْهًا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تصع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمنون ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم شرادئها وإن يستغيثوا يغاسوا بماء إن كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا لان لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة ملتفقاً واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب من أعناب وحففناهما بنخر وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره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 الساعة قائمة تولى ظهدت إلى ربي لا أجدن خيرا منها لا أجدن خيرا منها من قلبه قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة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 تراني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ما هو غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أَو يَقولُ يَا لَيْتَنِي لَم أَشرِك بِرَبِّي أَحَداً وَلَم تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقُباً وَاضْرِب لَّهُم مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء إنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمًا فأصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء القتدر المال والبنو نزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا ويوما يسقير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادم منهم أحدا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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاغا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائك لا فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ودرية له أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عرضا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأ المجرمون ما ورأ المجرمون نرفضن أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصريفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان إنسان أكثر شيء جدلاً وما منع ما سئمنوه إذ جاءهم الهدا ويستغفرو ربهم ويستغفرو ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله.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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْ يَفْقَهُوا أَيْ يَفْقَهُوا وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَارٌ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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أذره حتى أبلغ مجمع البحرين حتى مجمع البحرين أو أمضي حُقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حُوتهما نسيا حُوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتى وأتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 119. قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 110. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله 111. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 112. قال ألم أكن إن نك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. فوَقَلْتَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطَعَ مَا أَهْلَهَا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 لِقَوْمٍ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ نُبْدِلَ لَهُمْ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرجا كنزهما، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ويسألونك عن للقرنين.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 فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناه جمعا وعرضنا جهنم يوم إذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباد ما للكافرين نذل؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 وآياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا قالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفر فَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ من كان يعبد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا